سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعون نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار وذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظروا لا نقتبس من نوركم يسوروا فضرب بينهم بسور له باب باطنه في رحمه وظاهره من قبله عذاب ينادونهم ان لكم فتاتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمان حتى جاءتكم مأواكم النار فاليوم لا يؤخذ منكم فدئة ولا من الذين كفروا مأواكم النار صير الالم يعني الذين امنوا ان تخشع قلوبهم ان قلوبهم لذكر الله اذ مَا طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ